قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتُك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قُلْ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرِجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قال فبما أغويني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لا أتينهم من بين أبهم ومن خلفهم وعن أي مانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال خرج منها مذوما مدحورا. لما تبعك منهم لا أمل أن جهنم منكم أجمعين.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 فوسوس له الشيطان ليُبدي له ما ما ورّي عنهما من سوءاتهم، وقال ما ناكما. وقال ما ناك ما ربك ما عن هذه الشجرة إلا تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلهما يغور فلما ذاق الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما رب وهما الم لم انهكما عن تلك الشجره واقلكما الم انهكما عن تلك الشجره واقلكما ان الشيطان لكما عدو مبين